وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقامين. المقام الأول في تعلق الخمس. متى يتعلق الخمس بالمال؟ هل تعلق الخمس بالمال حين ظهور الغيب؟ او تعلق الخمس بالمال بعد المونات؟ او بعد تمام السنان؟ المقام الثاني على فرضي كون تعلق الخمس بالمال من حين ظهور هل يجوز صرف هذا الربح في المؤنين أم لا؟ تكلم اولا عن المقام الأول هنا في هذا المقام ألا وهو متى يتعلق القمت؟ هل يتعلق بي؟ حين ظهور الربح؟ أو يتعلق بعد امام السنة في هذا المقام الأول هناك ثلاثة آراء الرأي الأول رأي ابن إدريس الذي التزم صح في صحة النسبة بأنه الخمس يتعلق بعد تمام السنة، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن موضوع الخمس عنوان الرابع، ولا يسبق هذا العنوان إلا بعد تمام السنة. الوجه الثاني أن الصحيح تقول إنما الخمس بعد المأونات. وقد قلنا سابقا بان المقصود بالغناء بحسب الارتكاز العرفي هو مؤونه السنه وحينئذ قوله انما الخمس بعد المؤونه يعني بعد مؤونه في السنه فيستفاد منه ان زمان تعلق الخمس هو بعد تمام السنه لا حين ظهور الغير هذا هو القول الأول ودليله الرأي الثاني وهو رأي المشهور من أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره لا بعد تمام السماء وذلك لأنه موضوع الخمس هو عنوان الغنيمة وعنوان, الربح وعنوان الغنيمة والربح ظاهر بمجرد الحصول أي بمجرد حدوث الربح أو الغنيمة يسبق هذا العنوان فحين إذن يتعلق الخمس حين يتعلق وما ذكره ابن إدريس من أن عنوانات لا يصدق إلا بعد تمام السنة خلاف الله وأما بالنسبة إلى دليله الثاني أي دليل ابن إدريس وهو قوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤنات حيث استفاد منه أن ثبوت الخمس بعد تمام السنة هذا الدليل يناقش بأن المراد بالبعديات في الرواية البعدية الرتبية للبعدية الزمانية أي أن رتبة الخمس متأخرة عن المؤمنين. لا أن زمان الخمس متأخر عن زمان المؤمنين فرق والفرق بين المطلبين هو هذا أن التاخر الرتبي لا ينافي الاجتماع الزماني مثلا يقولون العله والمعلوم متعاصران زمنا متخالبان وثبتان فتحت المفتاح فانفتح الباب حركة اليد مع حركة المفتاح متحدان زمانات وإن كانت حركة اليد متقدمة رثبة على حركة المفتاح لانه متحدان زمانا تفاوت الرثبة لا ينافي شنو؟ الاتحاد الزماني رتبة الخمس متأخرة عن رتبة المأمونات هذا لا ينافي أن يكون الخمس تابتا زمانا قبل الموان، وإن كان لحسرة الورثة متأخرا. مثلا من باب المثال، الآية القريبة تقول من بعد وصية يوصي بها أو دين الميراث لا يثبت الورثة إلا بعد الوصية والدين من بعد وصية يوصي بها أو دين البعدية هنا بعديها. رتبية رتبة الميراث متأخرة عن رتبة الدين مو معنى أن الميراث لا يتبث زمانا إلا بعد إخراج الدين لا وإلا إذا كان قد ورث الميت ألف وهو مطالب بشنو بخمسمائة بلا إشكال يرث الورثات خمسمائة من حين الموت مو أنهم لا يرثون الخمسمائة إلا بعد إخراج خمسمائة الاولى يرثون من حين الموت. مع أن رتبة الميراث متأخرة عن رتبة الدين مع تأخر الميراث رتبة عن الدين مع ذلك الميراث يثبت من الأول إذن هذا دليل على أن التأخر الرتبي لا ينافي التقدم الزمراني ففي المقام نقول رتبة الخمس بعد المؤونة لا أن ثبوت الخمس لا يحصل زمانا إلا بعد زمان المؤونة يثبت الخمس من حين ظهوره بلح إنما رتبته بعد المؤونه يعني اولا أخرج المؤونه بعدين أخرج الخمس وإلا هو بحسب الزمان متقدمون راضحة ومما يدل على البعدية الرتبية أنه لو التزمنا بالبعدية الزمانية لجاز لنا إطلاف الربح أو صرفه في غير المعونة عندنا ربح هذا شنو يدعي يقول كبوت الخمس بعد زمان المعونة وبالآن ما راح زمان المعونة لأن الخمس مو التعبير إذن يجوز لي إطلاف المال ويجوز لي أيضا صرفه في غير المعونة أي أصرفه في أمور لا تليق بحالي و بشأنين مع ان الحلي لا يلتزم لازم قوله بأن المراد بالبعدية البعدية الزمانية لازم هذا أن يجوز الإثلاف الصالح انه لا يلتزم بذلك مما يكشف عن ان البعدية رفت بعديتا ثمانية بل رتبية فاذا كنتم تقولون يعني مشهود بالبعدية الرتبية فكيف تجمعون بين النصوص نصوص تقول بان الخمس يثبت من ظهور البرد يعني لا لا يتأخر، مثلًا عن شيء رتبته بعد ظهوره. ونصوص تقول إن الخمس بعد المونة هي رتبته بعد رتبة المونة. كيف تجمعون بين هذه النصوص؟ يعني حتى المشهور جه هذا الإشكال. هم كيف تجمعون بين النصوص؟ نص ظاهر في أن رتبة الخمس بعد ظهوره. نص ظاهر في أن رتبة الخمس بعد المونة. كيف تجمعون بين النصوص؟ يقول مختبر الجام أن نقول بأن الخمس ثابت من الأول مشروطا بشرط متأخر وهو أنه عدم الصرف المأونات إلى مده سنة النصوص التي ظاهرها أن الخمس يتبث من حين ظهور الريح نأخذ الظاهرة نقول يتبث من حين ظهور الريح والنصوص التي تقول رتبته بعد المؤونة هل ناخذ بغرافنا فنقول مشروط بشرط وهو عدم جواز الصرف المؤونة إلى مدة سنة هذا هو رأي المشروط وهذا الرأي يرج عليه أنه كما ذكرنا سابقا لا يبعد أن كلام ابن إدريس في أن عنوان الرزق لا يصدق إلا بعد تمام السنين فإن الإنسان إذا ربح الآلات مع مديونيته بالملايين يقال له ربح الآلات ولا فرق بين الدين والمؤمنين على أي حال أمر واجب الصد كما أنه إذا ربح وهو مدين يجب عليه صرف ما ربح في أداء ذيناه فذلك إذا ربح وهو مطالب بمؤونته ومؤونة إياده لا فرق بين الأمر أو أول ثانيا نحن نسلم معهم أن المراد بالبعدية إنما الخمس بعد المؤونات هي البعدية الرسلية والزنابية فكون الخمس متاخرا رتبه عن المؤونه لا ينافي ثبوت الخمس قبل المؤونه لا ينافي مثل ما يقول ولكن ما ذكر من ان لازم القول بالبعديه الزمانيه هو جواز الاتلاف وجواز الصرف في غير المؤونه والحلي لا يلتزم بذلك هذا لازم غير التامين لأن ما يلتزم به الحلي هو شنو؟ ما يلتزم به الحلي هو تاخر الخمس زمانا عن المؤونه لا تاخر الخمس زمانا عن زمان المؤونه فقط بين المطلبين اذا قال الحلي بان الخمس يتاخر زمانا عن زمان المؤونه زمان المؤونه هو شنو سنه يعني ان الخمس يتاخر الى ما بعد السنه وهي تأخر الأن بعد الثناء فصرف المال في هذه الثناء شنو؟ صرف المال في هذه الثناء سواء أتلفه أو صرفه في غير المؤونة مع أنه يقول مشكلة لا ويقول الخمس بعد المؤونة وبما أن المؤونة تستغرق سناء فالخمس يكون بعد الثناء فلو صرف المال في غير المؤونة ما تحققت البعضية هيرد الإشكال عليه الإشكال يريد عليه هكذا لو كان يقول لو كان يقول الحلي هكذا معنى قوله إنما الخمس بعد المؤناء يعني أن زمان الخمس بعد زمان المؤناء وحيث أن زمان المؤناء سماه فإذا أتلف المال قبل هذه السنة أو صرف هذا المال في غير المؤونه قبل مرور السنة لا يجب الخمس لأن زمانه بعد السنة وقبل مرور السنة ما عنده أموال صرفها أو أتلفها ولي بلد الإشكال مع لا يلتزم بذلك لكن إذا كان الحل يقول الخمس يثبتوا بعد المؤونه نفسها لا بعد زمان المؤونه حيث أن المؤون من الأمور الزمانية خب لا حتماً يكون في زمانة هو ما يقصد أنه زمان الخمس متأخر عن زمان المؤونة ويقصد يقصد أن زمان الخمس متأخر عن نفس المؤونة لكن حيث أن المؤون أمر زماني يحتاج إلى الزمن. وزمنه هو السنة لا محال يكون زمن الخمس بعد السنة لكن لا لأنه فعلاً متوقف على مرور السنة بل هو متوقف فعلاً على المؤناء لكن حيث أن المؤنين تستغرقوا سنتان صار متوقف على السنة تعينا إذن لو أن المكلف أتلف المال قبل ما جئ السنة أو صرفه في غير المؤناء لا يرتفل على الخمس عنه ليش؟ لأن ما يرفع الخمس هو المؤناء وهو لم يصرف في المؤناء فراضح؟ لا يوجد هذا الإشكال على ابن إدريس الرأي الثالث ما ذكره سيدنا خديجة الروه من التفصيل حيث فصل بين مؤونة الاسترباح ومؤونة السند. إذا عند مؤونة الاسترباح مواد اشتراها لكي يربح منها مؤونة الاسترباح. يتم ما قاله المشهور فانه <تصفيق> سلام <تصفيق> عليكم السلام <تصفيق> <تصفيق> يفصل بين مؤونة الاسترباح ومؤونة السناء فيقول مؤونة الاسترباح مثل ما يقول المشهور أن الخمس يثبت في الربح من شنو؟ من حين ظهوره لكن لا يجب الدفع مثلا أو مشروطا بشكل متأخير اكتبت إذا ربح ألفان وأراد أن يستجر بهذه الآلة فيثبت الخمس من حين ربح ال ال عقد الامر هذا الثبوت بشرط بشرطين متأخر وهو ان لا يفرق الألف في ماهونه الاسترباح الى مده سنة. يعني حتى الحكم الوضعي ثبوته عباره عن حكم وضعي ثبوت الخمس في المال عباره عن حكم وضعي ثبوت الخمس في المال مشروط بشرط متاخر يثبت الخمس فالرب من حين ظهوره مشروطا بهذا بشرط المتأخرة هو لا يصلح هذا الرب في مؤونه الاسترباح بالنسبه لمؤونه الاسترباح بل يتم ما قامه المشروع لماذا يتم للجمع بين الادله فان ظاهر قوله الخمس في كل ما افاد الناس من قليل او كثير ظاهر هذه الروايه تبوط الخمس فإذا من حين ظهورها ما تحتاج مرتاح ظاهره هذه وراث الثاني يقول إنما الخمس بعد المؤونه ظاهره أنه لا يثبت إلا بعد المؤونه إنما الخمس يعني أصل لا يثبت إلا بعد المؤونه مقتضى جاني بينهما أن نقول يثبت من الأول مشروطا بشكل متاخر يثبت الخمس من الأول في الفائدة مشروطا بشرط متأخر وهو عدم صرف هذه الفائدة في المؤونة فنحن نجمع بين الروايات بالحنة على الشرط المتأخر هذا في مؤونة الاسترباح وأما في مؤونة السنة في مؤونة السنة يعني مؤونة العيار، في مؤونة السنة لا حق وخكم وضع وخكم إذا حصل على ألف تثبت الحكم الوضعي منجزا وغير معلق وغير مشروط ولا بشرط المدار بمجرد أن يحصل على ألف صار السادة والإمام شريك معه في الحمد مو مشروط بشرط المتأخر، لا يثبت من الآن فعلا هو منججه في الأمر الوزوب التكليف يعني إخراج إخراج الخمس لا يجب عليه إخراج الخمس إلا بعد مرور السنة والصرف الله إلاه فالحكم الوضعي المنججي الحكم التكليفي وهو وجوب الإخراج معلق على شرط المتأخر وهو مرور السنة فيفرق سيدنا قد السيساتور بينما مؤونة الاسترباح في أن الحكم الوضعي والتكليفي كلهما معنا شوف بشكل آخر ومؤونة السنة مؤونة السنة لا يفصل الحكم الوضعي المنجهة الحكم التكليفي معلق على مرور السنة وجه هذا التفصيل شنو؟ قل وجوه بالتقصير أنه في مؤونة الاسترباح حكذا عبارة الواية إنما الخمسوق يعني أصل ثبوتك بعد المؤونة يعني أصل ثبوت الخمس معلق على مرور المؤونة إنما الخمس مباهر في الحكم التكريفي ورد في الحكم الوضعي أصدن الخمس لا يتبث المال إلا بعد المؤونة بيننا في مؤونة السنة هاللسان ما ورد ورد في صحيح ابن مهذيار الوجوب عنوان الوجوب وعنوان عليه فصحيح اخبرني عن الخمس قال لي أبو علي بن راشد كذا فلم ادري ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس. يجب ظهر في الحكم التكليفي فقلت ففي أي شيء قال في أمتعتهم وصنايعهم إذا أمكانهم بعد مؤونتهم يجب عليهم الخمس في الحكم التكليفي بعد مؤونتهم يعني الحكم التكليفي مشروط بالمؤونة مولحق من ومنها صحيحه الاخرى قال عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله ظاهر فيه ماذا شنو؟ ظاهر في الحكم تفديثي انه هو المخيش فاذا نفرق بين مؤونة الاسترباح ومؤونة السماء وصابة التفديق ورسان الروايات ان الروايات الواردة في مؤونة الاسترباح ظاهرها حتى الحكم الواضعين شوء انما الخمس بعد المؤونة. الروايات الواردة في مؤونة الثانية ظاهرها أن المشروط حكم التكليفي بل وهو شنو قوله عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونته او قوله هل يجب عليهم الخمس قالت في امتعتهم وصنايعهم اذا امكرهم بعد مؤونتهم وهذا هو سر التفصيل الكلام فيما ذكره وقد تسره اجهد تأمل فيما ذكره اولا هل هو قديس السر يلفظ في ذلك الخمس بوجود تقنين مضيع للتقليد؟ إذا كان قديس السر يلفظ في ذلك الذي يلفظ في السائر موارد، معنى في بعض الموارد بل بعض الموارد لا. مثلاً، بالنسبة لمال الصديق، إذا كان الخمس له وتقنين. وضعي وتكليفي فيثبت في مال الصدي من حين ربكي وإذن ما في الأمر لا يجب عليه تكليفاً إلا بعد بلوه إياه من إثبتنا الأول ماشي إذا كان عندنا تفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فأن نقول هكذا الخمس فيه خكمين تكليفي وضعي بالنسبة إلى أموال الصدي بمجرد أن يربح الصدي مال يثبت فيه الخمس الحكم الوضعي يعني نعم لا يجب أن يتفنه غير بالب لا يجب أن يتفنه غير بالب لا يجب أن ويجري حديث الرافع، رفع عن أمتيجنة رفع القلم عن ثلاثات عن المجنون وعن النائم وعن الصبي حتى يحتلم رفع القلم يقول رفع قلم التكليف رفع قلم الحكم تكليفنا وضع كلها عن الصبيحة رفع القلم يعني أنه يعني رفع مطلق الحكم تكليفا أو وضعا على السقف، مع أنه لا موجب لهذا الرفع. رفع المطلق لا موجب له. الموجب هو الرفع الذي يستفعل العقوبة والمؤاخذة، إما أنه صبي غير بالغين فلا يكون موضعا للعقوبة والمؤاخذة، فلذي يدفعه قلم التحديد لا قلم الوابع. على أي حال. ثبوت حكمين وضعي وتكليفي مع عدم اختلافهما في الآثار. لاو لماذا تلتزم يا سيدنا بثبوت حكمين وضعي وتكليفيين مع أنه لا فرق بينهما في الآثار. خب الالتزام بثبوت حكمين لا فرق بينهما في الآثار. لا بعد. هام الخمس ثابت في مال الإنسان. واضعا. ثم يجب عليه إخراج الخمس تكليف ولا فرقة بينهم بعد مجال للإثلاف هذا ما أثر هذا أثر شنو؟ الحكم نوع بعيد خب لو قادم من حكم التكليف مشروط بشرط متأخر ما تقول إشكاله؟ ما بأن الحكم التكليفي مشروط بشرط متأخر يعني من حين ظهور الربح من حين ظهور الربح يجب عليك إخراج الخمس من حين ظهور الربح لكن وجوبا مشروط بشرط المتأخر وهو عدم الصرف المأمون وهذا الأثر يترتب فيه. كان معناه شف متاخر لهذا. وأي فرق بيننا نقول الثابت حكم مضيع حكم تكليف وهذا الأثر يترتب على كلهم. يعني المبنى الآخر يطلع منه. شلون؟ يعني الحكم تكليف ثابت بعد المأمون. حكم تكليف ثابت عشان بعد المأمون. أقول أي فرق في النتيجة بينهما؟ أنا استردوا الآن. هو. التزم بوجود حكم مضعي أو مضعي بالنتيجة لا يجوز الإثلاف ولا يجوز الصرف غير المهونة ليش ما يجوز؟ لأنه مطالب بالخمسة لأنه مطالب على نحو الحكم الرب ونحو ما يفرق فإذا بالنتيجة هذا أصل مضعي من ثبوت حكمية شم الدائرة؟ ثانيا على أنه على فرض أكو حكمين حكم مضعين وحكم لكن في لسان الروايات ماشي. وأن الروايات الواردة في مؤونة الاسترباح ظاهرها في أصل الثبوت والروايات الواردة مثلا في شنون في مؤونة السنلة ظاهرها الوجوب التكليفي ليش اشفتها هيت البزنطي الخمس اخرجه قبل المعونه او بعده أخرجه, اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه اخرجه مو اصل ابود بعد في الاخراج متى اخرجه يعني الحكم التكليفي اخرجه قبل المعونه او بعد فكتب بعد المعونه إن شي يقولني وقد تقدمت هذه الصحيحة في بحث المعادن وقلنا إن الظاهر منها مؤونة الصرف لا مؤونة السنة إن هذه الريواء التي تستظهر أنها واردة في مؤونة الصرف هي ظاهرة في الحكم التكريفي أو لا أقل ظاهرة فيهما معانك يظاهرة في خصوص العثم الوضعي كما تقول بأن الروايات الواردة في مؤونة الصرف والرج ظاهرة في الحكم الواضعي وخرجه وكتب بعد المؤونة على أننا ناقشنا الصدر هذا في أثناء مع إنه لعام عام يعني عام معصى ماونت السنة وماونت الرد مقصود ماونت السنة وكتب بعض أصحابنا رواي محمد بن الحسن الأشعري وهي رواي ضعف السنة وهو اللي يعتمد عليه في كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل او كثير وكيف ذلك على الجميع وكيف ذلك يعني كيفية ثبوته فكفر بخطه الخمس بعد الموت ويقفر عن هذا الرواية مؤيدة ويؤيده وما هو معتمداً بحسب السنة ظهر في الحكم التكليفي أخرجه قبل المؤونة قال بعد المؤونة وأما الروايات الأخرى كلها ظاهرة في الحكم التكليفي كتب وقرأ وقرأه علي علي بن مهزيارة عليه الخمس عليه يعني حكم التكليفي بعد مؤونته ومؤونة عياله وهناك قال يجب عليهم الخمس بعد مؤونته إذا مقتبى الجمع بين هذه الروايات بما أن اللسان بعد بعد بعد واحد في هذه الروايات وأغلبها متعرف للحكم التكليف للحكم الوضعي لطرينة الانضمام بين هذه الروايات نستفيد أن هذا تعليق للحكم التكليفي لهذا الحكم الوضعي في كليهما ما في مؤمن تربة في مؤمنة السنة واتفقيله في غير المحن ثم قال بانه وكيف ما كان فما ذكره المشهور من ثبوت الحكم من الاول مشروطا بعدم الصرف المؤونه هو الصحيح بل لا ينبغي التردد فيه وأما المقام الثاني اذا افترضنا ان الخمس ثابت من اوله من أول ما يظهر الروب يجوز صرف أو لا يجوز هو مقتضى القاعد الأولين ولا لا يجوز لأنه بعد اشتراك المال بينك وبين الساده كيف تتصرف قاعد الأولين لا يجوز مع اشتراك المال بعد أن تدل الأدلة على أن الخمس ثابت من الأول يعني من حين ظهور الظهر يعني المال مشترك بعد أن يكون المال مشترك ليس بثلاثة أمور ذكرها منثورة أمر الأول كيف يسوغ التأخير في أداء حق الغير الثابت بمجرد ظهور الغرح مع إطلاق ما دل على عدم حل مال المسلم بغير إذنه كيف يجوز له أن يؤخر أداء الخمس مع أنه الآن مال لغيره ولا يجوز التصرف بما الغير له حبسان وعدم دفعه يعد حبس والحبس نوع من التصرف عدم دفع الخمس حبسون والحبس نوع من التصرف عند العقلاء ولا يحل التصرف بما الغير إلا بإنهيه فلا يجوز حبس الخمس عن أهلب بمجرد على الوجه الأول الوجه الثاني باحتمال وجود المؤونة من في يوم الآخر يقول فأنا الآن ربحت ما أدري أحتاج إلى في المؤونة أو لا أستطيع بحضر الحاجة هذا شيء أصحاب استقبال مستقبلاً فأحتاج إلى المؤونة أم لا فأنا الآن مو محتاجة فأجر اليقين الفعلي إلى الشكل المستقبلي هذه بخلاف الاستصحاب المتعارض فالPIه الثقهـــــقــــــــــه كمانن teenage time time time time time الاستصحاب الاستقبالي time اليقين الفعلي time الى الشك time كما time الاستصحاب time الذي time به time time اليقين الفعلي للشك time time time سيد time يقول ما time time في time time time time time time time في time حيث أنه مثلا الآن قوله إذا بلغ الماء قدر كرن لم ينجسه شيء ظاهر كلمة ينجسه مقصود بالنجاة هو شنو القذارة الشرعية هذا الظاهر فعلا من يقول أن هذا الظاهر فعلا هو الظاهر في زمان إمام عليه السلام لعله المراد بالنجاة في زمان إمام القذارة العرفية مثلا ما يخرج من الأنف وغلمون نجس لكنه يعد نجساً في زمان الإمام لأنه قيارة عصيّة من يقول أن النجاسة في زمان الإمام عليه السلام كانت ظاهرة في القدارة الشرعية لعلها شامل القدار العصي جميع يشتللات كل الزهور مرة يشخص الآن إثبات أن هذا الظهور المشخص الآن ثابت في زمان الإمام منين أصحاب قرار فعلا هذا الظهور حاصل ما شكال ان هذا الظهور حاصل في زماننا جر اليقين الفعلي من الزمان السابق ليثبت انه كان حاصل في زمان الإيمان المنجد. يقول بدون لا يتم وضع حجرا على حجاك ولا يتم لا حجاك ولا جواهر. <تصفيق> اصلا اي استدلال ما يتم الا بهذا الاصحاب القصرائي الذي لا يتنبه له اي عرفين فين؟ <تصفيق> ورصات عدم النقض هو هذا في السرطات عدم النقض ورصات عدم النقض وهذا تفسير جر اليقين الفعلي بالشكل تابق هذا يقول ما رأيه أصالت النقض غير هذا ممقبول إذا مراد أصالت عدم نقض غير هذا المعنى هذا المعنى ممقبول هذا مراد صحيح وإلا لا يتم وضع حجر على الحجات على أي حال في المقام شككنا أنه سنحتاج المؤونة أو لا نستطحب لا رسالة المؤونة ثالثا قد نجزم بعدم الحاجة كمان إذا كان تاجر ربح الملايين قد رايح يصرف يعني المؤونة وعنده أموال أخرى غير هذه الأرباح سيصرف واطم مؤونة فهو جازم يقينا بأنه شنو لم يصرف هذه الأرباح في وكيف تقولون بأنه الخمس بعد المؤون دائما والحال بأنه لابد لكم من التفصيل بين من يقطع بعدم الحاجة ومن لا يقطع بعدم الحاجة لمقتضى هذه الوجوه الثلاثين نقول بأن مقتضى القاعدة الأولية وعدم جواز تأخير دفع الخمس لما أن الخمس الثالث من الأول في المال ويندفع اندفع يعني فقد أنه يجوز تأخير الثالثة لماذا بعد الموت ؟ بالسية القطعية العملية القائمة كل واحد عليك فتشيئة واحدة فإن المتشرعات لا يرتابون في جواز التأخير هذه السنان ما نشوف عن المتشرع بمجرد يحضره رفعه سيدفع الخون واصل المتشرع يدفع الخون <شترك> <تصفيق> يعني ظهور الخمس بهذه الصورة ما صار لها في الأزمة الأخيرة أصلحاً مواقعاً يعني عند التدقيق ظهور الخمس بهذه الصورة والاتجام الشيعة بيه ما ظهر له في الأزمة الأخيرة تعام ورد في أزمة الأيمان عليه مثلاً في زمان المبانيك هذا وفي زمان ما هذه أنه كان يحرين أخضر أما على نحو أنه سيرة عملية للشيعة بمتشرح من الشيعة سيرة من الإمام على أخذ الغنس أما سيرة من المتشرع على الغنس فهذا فهذا خب كانوا يدفعونهم من باب الحكم والله يجب لعله كان الإمام يأخذه لأنهم كانوا يدفعونه كما يأخذ الزكاة كما أن الحكم الشري يأخذ الزكاة كان يأخذ ما في دليل هذا فإحنا نريد نناقش لابسنا على أصل الوجوب فضمن عن كونه في أول الرضع أو بعد ما يستمع أطول نقول بأنه سيدنا قدس السرور يريد أن يستدل بسيرة المتشرعة طبعا سيرة المتشرعة لا تكون حجة إلا إذا ثلاثت أنها منتصلة بزمن المعصومة يريد أن يستدل بسيرة المتشرعة على أن الخمس لا يدفع حين ظهور الرلم ما يدفع ذاته عن السنة وهذا فرع ثبوت الخمس بالسيرة فرع أن السيرة قامت على أصل ثبوت الخمس حتى نستدل بها على شنو؟ على أنهم يدفعون آخر السنة الحين والحال بأن أصل قيام السيرة على ثبوت الخمس لمعلوم وإن هذا لم يحصل إلا في الأدب المتأخر وما حصل في زمن آل البيت أيضاً غايتنا يفيد أن الإمام كان يأخذ الخمس أما أن السيرة المتشريعية من الشيعة على دفعه لم يثبت ذلك وأخذ الإمام الخمس أعم من أن يكون واجباً عليه أو أنه كان حكماً ولا يفيد الإيمان مثلا كان يأخذ الخمس في أموار البسطة فئم على الناصب أينما وجدت أدفع إليها الخامس وهذا يدل على أنه الشجيرة قائمة على هذا المشاركة أول الدليل الأول الدليل الثاني قوله عليه السلام في صحيح علي بن مهزياء فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام أقولوا في كل عام دليل cómo أن الخمس يوجد في العام? مرة, مرة. مرة. وإنما يجب في العام مرة إذا صار بعد المؤنى وإلا إذا ما صار بعد المؤنى معناه أنه شنو? مؤنى إنو يحدث عدة مرات هذا التعبير في كل عام دليل على أن الخمس يجفع في العام مرة ومعنى دفعه في العام مرة أنه يستفع منه المؤنى مؤونة السماء وإلا لو لم يستثنى من المؤونة تدفع الخمس عدة مرات في السنة مثلا هذا استثار لعبة ثالثتها صحيحة ابن أبي نصر اللي الآن قرأناها كتبت إلى أبي جعفر الخمس أخرجه بعد المؤونة أو قبل المؤونة كتب بعد المؤونة فالسؤال عن الإخراج لا عن التعلق والمراد بالمؤونة ليس نقدارها بل نفس طرف الخارجي فدلت الرواية على أن الإخراج إنما هو بعد الصار وإن كان التعلق ثابتاً من الأول ولكن ذكرنا سابقا أن هذه الصحيحه يمكن أن تكون, يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤونه الردح يمكن لا مؤونه السنة فهي حينئذ اجنبيه عن محل الكلام هذا يمكن مضافا إلى طهيعة البزنط وقد تقدمت هذة وقلنا أن الظاهرة منها وأن الظاهرة منها مؤونة الصر منذ مؤونة فهذا كلام مئتين سبعين سنافى مع كلامه مئتين ثلاثة وسبعين ما مرت سبعين سبحانه رابعها وهو العمدية